الباب الواحد والتسعون باب الوعظ والاقتصاد فيه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن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 فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم ما إنه بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة دالة على فقهه وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ رواه مسلم الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة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 وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح.